والمترديه ان مطحته وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالاذلام ذلك فسق ان يوم ياسا الذين كفروا من دينكم فلا تخشواهم واخشوا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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهم اجورهم محصنين غير مسافحين ولا متخذي اقدان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين